السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والسلام على عبادين الذين اصطفوا لا سيامن نبي المشتبى والأمين المصطفى وعلى صحابة الكرام وآل بيت العظام المستكملين الشرف وبعد إخوة الكرام ما زلنا مع هذه الدروس نسأل الله جل في علا أن يؤسل لنا إتمام هذه الكتب التي نشرحها وقدمن الله علينا بها منها الشرك بين القديم والحديث إن شاء الله ينتهي بإذن الله قريباً. وايضا سنن داود وصحيح مسلم هو سنن داود نتكلم فيه عن الصيام كما قلنا سردا حتى ننتهي من كتاب الصيام باذن الله قبل رمضان اللهم بلغنا رمضان يا رب العالمين نسال الله في اعيان علما ما ينفعنا انفعنا ينفع بما علمنا جعلنا نتعلم لنتعبد ان ذلك بين الناس تكلمنا أمس في الكلام على الشرك بين القديم والحديث وقلنا لان من مظاهر الشرك ما زلنا في الكلام على العلم الخبري الجانب العلم الخبري في الكلام على الربوبية والشرك في الروبوبيا وقلنا من ظاهر الشرك في الروبوبيا هو صبغة الخلق صفة من صفات الخلق وهي القدرة الكامنة أو القدرة الكاملة آسف القدرة الكاملة بأن نصف أحد من الخلق أنه يدبر الكون أو أنه يشترك مع مع الله في تدبير الكون نعوذ بالله خذان وهذا جعل الانداد لله جل في علان لذلك في الصالحين عن ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر قال ان تجعل لله ندا وهو خلقك القدره والقوه والعزه بيد الله جل في علان قال وما خلقت الجن والإنس الا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد ان يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوه المتين وقدرنا امثله على ذلك في في هذا الباب الكلام على التبرك وكيف الاعتقاد في غير الله على ما لا نعتقد إلا في الله فهذا شرك أيضا في الرموبي من ذلك أيضا في الرقا والتمائم وأيضا في الطيره وأيضا في السحر ترى فيها أصلة هذا الباب بانه فيه شرك من الروبوية وشرك أيضا في الإلهي. لكننا نتكلم عن نظائر الشرك في الروبوية. فالطيرة فيها مظاهر الشرك في الروبوية لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها شركا. قال الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك. وابن مسعود بالادراج وهذا راجع قال وما من من أحد إلا ويذهبه الله بالتوكل. يعني ما منه من احد الا يدخل في قلبه مثل هذا ويذهب الله بالتوكل. والطيارة والتشاؤم وأصل التشائم أن الأهل الجهلية كانوا يتشائمون بالطيس. إذا وقف الطير الغراب أو البوم على بيت أحليم يقولون هذا ندير, ندير شؤم أو يقولون هذا ندير بقرب الأجل ففيه شيء من شئ في ربوبية في أمره أولا علم الغيب الذي الغيب الغيب الغيب لا يعلمه أن الله لفعله والأمر الثاني أنهم يعتقدون في خلق من خلق الله لفعله أنه يملك الضر والنفع وهذا الضر النفع والله الله لفعله قال الله إي الله بدر فلا كاشف له إلا هو ويردك بخير فلا رد لفضله إي يمسسك الله بدر فلا كشف له ولا و... يمسك الله بذر له ولا هو ويرد بخير فهو على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه وأيضا من الشرك في هو أن الطيارة فيها سوء ظن باللادل فالله وسوء ظن باللادل فالله إما سوء ظن بالله أنا ولا يستطيع أو أن أحدا يستطيع معه أو أن, أح... أو أن الله تعالى يحتاج إلى ظهير أو إلى معين أو أن أحدا يعني رغم إرادة اللادل في علاه يتحرك يدبر الكون أو يملك الضر نصف لبعض الخلق هذه كلها تحتملها تحت سوء الظن بالله لذلك قال الله للفعلاء عن المشركين: وتوعدهم توعدا شديدا. عندما قال الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وهذا ظاهر جدا في. مسألة الشرك في في مسألة الطيرة انهم يعتقدون في في خلق من خلق الله تعالى الجاهل الجاهلي كانوا يعتقدون في الحجر والشجر لذلك كانوا يخشون من الالهه التي يعبدونها أن تصيبهم بالضر أو تصي أو تمنعهم الرزق فكانوا يخشون ذلك فهذا اعتقاد في الحجر اعتقاد في الطائر كما كانوا يفعلون يعتقدون النفع والضر بهذه أحد غير الله الذي فعله هذا شرك في الربوبيه هذا في العصر القديم وفي العصر الحديث نفس الأمر أنت ترى كثير من الناس يتشائمون بالأيام يتشائمون ببعض البلاد يتشائمون ببعض الأشخاص وهذا وارد كما شرحنا كذلك ذلك هذا القول أيضا من ذلك من مظاهر الشرك في الرومبية مسألة التولى والروقة والتمائم يعني التمائم هنا يدعون يضعون أشياء كالخيط الذي يعالجون أنفسهم به وأيضا كالتمائم التي نضع في الحلق او قل في العنق وبعض الرسومات التي توضع على يعني كما يفعلون اشياء في في راس الانسان ايضا في النونه هنا يعني كانوا يفعلون ذلك يعتقدون فيها وايضا ما علقونه من حذوه الحصان و... وايضا الكلام على كعب, ال... كعب الارنب وغير ذلك كل ذلك تمائم يت... يعتقدون فيها يعني اعتقادا شركيا يعتقدون انها تملك النفع والضر وهذا كله شرك في الربوبيه لأنه لا احد يملك النفع والضر الا الله تعالى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائمة والتغلات الشرك. إن الرقى والتمائمة والتولى الشرك فالرقى أيضا إذا اعتقدها في الراقي أو اعتقدها في الروقى أنها تعمل نفعا أو ضررا, أو ضررا فهذا شرك في ربوبية أيضا وأيضا التمائم نفس الأمر إذا اعتقد فيها فهو شرك أكبر شرك في ربوبية أما إذا اتخذها سببا واعتقد بأن الله تعالى هو النافع الضار حقا وأن هذه أسباب للشفاء أو أسباب للمرض فهذه الأسباب إلا مئة الشرع بيها أو لم تكن مجربة هذا قيدان مهمان الأسباب تندرج تحت قيدين مهمين سبب شرعي وده الشرع به أو سبب مجرب والسبب المجرب يرجع إلى السبب الشرعي كيف ذلك يعني أيها بالضبط هو ذلك يتصرح بي يكون هذا صحيح وأنها أصالة أن نقول أن المجرب هذا تغذير من الله والقدر من شرع الله فعلا لذلك نقول سبب شرع الله تصريحا أو, أو سبب كان باللازم شرعي وهو السبب المجرب كالأدوية التي بالتجربة تعرف أنها دواء فهذه الأسباب إذا خرج قيدانهم الأسباب هذه إذا اتخذها المرء فلا شيء عليه المهم في هذا الباب عدم الاتفاة للسبب هذا عمل أصله مئة مرة أصل الكلام ده صح ولا لا فقلنا نعم السبب الشرعي إذا اتخذه سببا شرعيا هذا جائز شرط قيد ألا يلتفت القلب إليه سبب احنا قلنا ميل القلب للسبب ولو كان شرعيا ينقلبه إلى شرك البسط لا البطل سارك السارق وهذا أصل أصير عندكم فبشرط وقيد ألا يميل أو ألا يلتفت القلب إلى الى السبب فمن اتخذها سببا فنقول قد وقع في الشركة الاصغر لما لانها ليست بسبب لان اعتقاده اعتقاد نظيف اعتقاده اعتقاد صحيح انه يعتقد بان النفع الضر هو هو الله بغفره لكن هو اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا ولذلك قلنا وقع في الشركة ليش لان هذه وسيلة للاعتقاد فيها وسيلة للاعتقاد فيها ولأن الحسن قال ولأن الله قال قل لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به ما لم يأذن به الله فهذه دلالة واضحة جدا على أن الرقى والتمائم والتوالى إذا اتخذها سببا فقد أشرك شركا أصغر وهو على خطر عظيم لأن الشرك الأصغر وسيله إلى الشرك الأكبر ومن اعتقد فيها فقد انتقل من الشرك الأصغر إلى الشرك الاكبر من ذلك أيضا السحر والكهانة السحر والكهانة فهذه أيضا فيها نوع من الشرك في الروبوبية نوع من الشرك في الربوبية هو وأيضا في المظاهر مظاهر القوة الكاملة وهي لا تكون ولكن الأصل في السحر والكانا الأصل فيها حقا هو شرك في في مظاهر الروبوبية من نوع آخر وهو القدرة خلاص كلينا عنها علم الغيب علم الغيب السحر والكاهن هم يعتقدون في الساحر والكاهن لما يخبرهم عن الغيبيات بأنهم عالمهيش الغايب هذا شرك في لكن هو ما ظهر شرك في في القوة والقدرة أن أن منهم من يرتلف فؤاده من الساحر. ويخشى ان ينفع أو فهنا يدخل هذا الباب اذا اعتقد أن الساحب يملك النفع والضر، فهو هنا قد أشرك بالله آآ آآ في أشرك بالله في الروبوبيا من باب القدرة والقوة أن القدرة والقوة على النفع والضر هو من الذي الذي, الذي يملك النفع والضر هو من هو الله جل وعلا، فمن اعتقد بان النفع والضر في أي أحد غير الله جل وعلا فقد أشرك بالله في هذه الصفات وأيضا أكثر من يشرك بالسحر والكهنة في علم الغيب لأنهم يخبرونهم بالمستقبل فيصدقونهم على ذلك لذلك إذن قال من أتى كاهنا أو أتى عرافا فسأله زاد فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد ليش؟ لأنه بذلك سيكذب قول الله على كل لا يعلم من في السماوات والغيب قل لا يعلم من في السماوات والعرض الغيبة إلا إلا الله جل في علاه. على أماثل هذه أيضا من مظاهر الشرك في ربوبية تكملة لما بدأنا في مسألة الشرك في أو مظاهر الشرك في ربوبية في إسباغ صفة من صفات الربوبية لبعض الخلق منها القوة والقدرة على النفع والضر والحياة والماتة والأطاع والمنع وكل ذلك بيد الله وإن من شيء إلا عندنا ما أراده الله كان وما لم يرد الله بالفعل لا يكون بحال من الأحوال لذلك أنت لا بد أن تركز قلبك أو يعتقد قلبك اعتقادا تاما غير منقوص أن الكون بأسره يتحرك بتحريك الله له وإن سكن لا يسكن إلا بتسكين الله له لا لذلك قال الله سلم ليه هذه العقيدة العظيمة في قلب المؤمن يربيها في قلب ابن عباس ويقول يا غلام احفظ يا فما قاله لو واعلم انا ان الامه لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء أكمله لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك واعلم ان الأمة لو لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك فهنا الله دل فعلاه يبين لنا على نبي النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب لا بد أن يتوحد وأن يتكامل في الإيمان والاعتقاد في الله جل في علاف فالأعطا والمنع والنفع والضر بهدي الله جل في أيضا من مظاهر الشرك في الربوبية في في في صفه من بعض صفات الله جل في من لوازم من لازم صفة العلم. يشركون بالله جل في في صفة العلم هذه ضريرة كثيرة جدا تراها في الطوائف الكثيرة موجودة من هنا وهناك. فمن توا... من هذه الطوائف الطوائف التي تنفي علم الله جل وعلا هذا نوع شرك هذا نوع الحاد وهو نوع شرك في الربوبيه كمن كمثلا من المعتزله الغلات الذين ينفون العلم يقولون لا يعلم بان الله جل لا يعلم شيئا يفعل. يعلم بعد الفعل يعني ولذلك هم يعني يعني المعتزله في الأصول يقولون لا نسخ لما للتبدي يتبدي لهم فالغرض المقصود من العلم وذلك الامام الشافعي قال خاصموهم في العلم فإن أجابوا فقد خصموا يعني إن أقروا بأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون خصموا إذا نضجع على يعلم كل شيء فهو يعلم ويريد يعلم ويريد سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فهم يقولون قال خصموهم بالعلم فإن أجابوا فقد خصموا وإن نفوا فقد إيش فقد كفروا وإن فقد كفروا ثبت العلم ثبت ثابت لله دل في قوله بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة بل والقياس وكل والعقل والفطرة ثبت العلم ثبت ثابت لله دل في بالكتاب قال الله تعالى ان الله على ما في السماوات قال الله تعالى يعلم ما بين أديم وما خلفهم وما يحضرون شيء من أميئ إلا بما شاء هو الذي خلق السبع سماوات والأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لا يقف عليه مثقال في السماوات ولا ولا في الأرض وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما, ما, ما في البر وما في البحر وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا ولا يابس إلا في كتاب مبين كما سنبين في هذا الباب فأن الله تعالى يعلم كل شيء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعائشه رضي الله عنها لما تبعته عندما أمره الله تعالى ليلا ان يذهب فيدعو لأموات البقيع أو لشهداء البقيع فاتبعته عائشه رضي الله عنها وارضاها فلما دخل عليه وسلم قال مالك يا عائش حشة راضية ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أخبريني أو لا يخبرني العليم الخبرقات أو يعلم الله ما نكن في نفوسنا او يعلم الله بما حد في انفسنا فوك زهر وسلم وجزه لها ان الله جل وعلا يعلم كل شيء سبحانه وجل في علاه الله يعلم كل شيء ومن الادله من السنه ايضا قول وسلم اذا هم احدكم الامر فلا اركع ركعتين من غير فريضه ثم ليقل اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك فانك تقدر ولا اقدر وتعلم وأت... ولا, ولا اعلم فانك علم الغيب. فإن الله يعلم الغيب ويعلم الغيب, الغيب عنده شهادة والله يعلم لا توارع عنه سماو سماوة ولا أرض الأرض ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره فإن الله علام الغيوب سبحانه جل في علاه فصفة العلميه هي أيضا الشرك فيها في هذه الصفة إما بانتفاع بأن ينفي هذه الصفه عن الذي يفعلها او أو كالمعتزلة او أو بمن يدعي او قل يدعي أن هذه الصفة لبعض خلق الله لله شواله فهذه الصفة لله الله جل في علها الشرك مع الله في يجعل هذه الصفة لبعض خلق الله جل نحن ما زلنا في نفس الخط والسلك بأنه ماذا يفعلون؟ يصبغون هذه الصفة لبعض خلق الله جل في علها. ومن وصف الخلق بصفات الخالق فقد كفر ومن شبه الله بخلقه فقد كفر فهنا نرى أن الطوائف من طوائف الغلاف منهم من الخبثاء عليهم من الله ما يستحقون نسال الله على فعلها يهديهم إلى الإسلام وأن يهديهم إلى سواء السبيل وأن ينقذنا وينقذهم من النار أو لينتقم الله منهم شر انتقام فهم أضر علينا من اليهود النصارى هؤلاء الرافض هم الذين يعني يقولون بأن الأئمة يعلمون الغيب يقولون بأن علم الغيب عند الأئمة الغيب عندهم شهادة وهم يعلمون كل شيء يعني كما قال بعض الهالكين من الرافد يقول إن الأئمة يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيارهم ده انتهى الموضوع بعين سبحان ربي العظيم يعني الآن كأنهم يقولون لا إله نعوذ بالله من من الخزان فهم يقولون بأنهم يملكون الدنيا ويتصرفون فيها كما مر وقالوا يعلمون الغيب ويعلمون كل شيء بل يعلمون متى يموتون ولا يموتون إلا باختيارهم وهذه مظاهر الشرك في الربوبيه في صف من صفات الله تعالى صفات العلم عند الرافض لأنهم تعلمون أنهم يعتقدون في الأئمة بأنهم يعلمون الغيب وإلا فهم حجة الله على العباد فإن كان حجة الله على العباد فلا بد أن يعلموا الغيب وهذا كفر مبين وهذا شرك ظاهر قاهر باهر والأدلة على ذلك دامغة على أن علم الغيب لا يكون إلا لله التي كما سنختم القول به ايضا من المضاهي الشيكي عند بعض التواف التواف الصفية ولاة الصفية نحن جميعنا نحتاج الى ان نتربى وان دين الله بالتصوف الحق تطوف الجنيد وابراهيم ابن ادهم هؤلاء الذين رفعوا راية السنة وعملوا بها وتزهدوا في هذه الدنيا وطلبوا الاخرة هؤلاء امتنا هؤلاء قدوتنا هؤلاء اسوتنا نعم الصوفية هذه ونتصوف بها بإذن الله اما كل طائفة لها غلو ولها جفو الغلو مرفوض والجفو مرفوض فغلات الصوفية أيضاً يعتقدون بأن هذه الصفة يجعلون هذه الصفة صفة علم الغيبي لغير الله لتفعله بل, بل يصفون أنه بسبب علم يعلم الغيب ويعلم الغيب عنده كالشهادة بل ارتقوا فوق ذلك يعلمونه كما سنبين بكلام الجيري وكلام القشيري والبريولي وهؤلاء طوائف من, من الطرق الصوفية في الهند وفي غيرها أيضاً يأخذون هذه الصفة يجعلونها صفة لخلق من خلق الله لا شعوان. فولاد الصوفية في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب. يعني تقدون في النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعلم الغيب. راعي كما قلت أنت لازم لابد أن تطلع لكتب القوم في هذا الباب. فهم يقولون بأن الله رزق علا أعطى المصطفى صلى الله عليه وسلم. والمصطفى هذا المبه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. لا. هو اصطفاه الله على الخلق اعلم أن الله جل وعلا اعطى المصطفى علم الاولين والاخرين وعلم ما كان وما يكون وايضا لابد ان نزيد وهذا زياده منا يبقى ما لم يكن لو كان كيف ايش كيف سيكون ما انتهى وصلنا هذا الباب فهم يقولون بان ان مسلم اعطاه الله جل علم الاولين وعلم وعلم الاخرين فكل العلوم عند النبي صلى الله عليه وسلم ارتقوا فوق ذلك وقالوا بان ان يعلم كل ما في اللوح المحفوظ وزياده اللوح المحفوظ لا, لا حتى الملائكه لا تعلم ما فيه ان كنا نستنسخ ما كنتم شيء تعمل الملائكه ترى بذلك يعني تنظر فيما كتبت وتنظر ما هو في اللوح المحفوظ للموافقه تبين المطابق لا هم يقولون بان أن السلام عنده علم اللوح المحفوظ وزياده فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ها وزياده يعني انت على زياده خليك في الاصل يعني علم اللوح المحفوظ النبي صلى الله عليه وسلم اول ما خلق القلم قال له كن قال اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيمة هو تعالى زيادة زيادة زياد في الزيادة في الجنة واحدة واسماء الاسماء الجنة واسماء اهل النار وأيضا اسماء الذين في العراف كل ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الغيب عنه شهادة فهم الله تعالى على اول ما خلق القلم قال له اكتب قال او ما اكتب قال أكتب ما هو كائن الى يوم القيامة قالوا الكتاب الذي كتبت في لوح المحفوظ هو يعلم محمد صلى الله تعالى علم اللوح المحفوظ طبعا هذا الكلام موجود في أشعارهم يعني قبل أن تبحث إلى الكتب في أشعارهم البسيري قالها تصريحا قال ومن جودك الدنيا هو المسائل بقى المنتهية في هذا الباب انتهاء يعني لا تعبد إلا محمدا نعود بلا من غضب الله قال ومن جودك الدنيا وضراته ومن علومك علم اللوح والقلم سمحوني هذه علوم هذه المسائل مسائل دقيقة جدا ومن اهميه المكان لا سيما وأن الهجوم على هذه الطرائق في هذا العصر موجودة تفهمون ما المح إليه إذا قالوا بان السلام يعلم ما كان وما يكون وما يكون لو كان كيف يكون ثم ارتقوا وقالوا يعلم ما في اللوح المحفوظ بل وزيادة على ذلك وقال البصيري عندما قال ومن جودك الدنيا وضراتها ومن علومك علم اللوح والقابض. طال أيضا وهو يعلم بج بجمي... وهو محيط بجميع الكون. لا يغيب عنه شيء. ولم تحجب عنه روح صلى الله عليه وسلم. فهو مطلع على العرش وعلى العلو وعلى النزول وكل وعلى... شيء مطلع على العالم العلوي والعالم السفري والشجر والحجر والأنهار وما في البحار وما في الأنهار والثمار وكل ذلك يضطر عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته. يضطر على ما في الدنيا وما في الآخرة ويعلم ما يحدث في الدنيا وما يحدث في الآخرة. كل ذلك نسبة العلم الذي هو ليس إلا لله ولله ولله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وايضا قد اعتقدوا أن سلم يرى جميع المكانات والزمانات طب مات يقولون يطلع على كل شيء فانه سلم يرى كل شيء يرى المكان اذا الاغر والعدم لما تراهم يدعون النبي صلى الله عليه وسلم بتفريج الكربات وقضاء الحاجات فهذا من اعتقادين في النبي صلى الله عليه وسلم ليتهم وقفوا على ذلك فرقوا المسألة وارتقوا بها إلى أنهم اعتقدوا في الأولياء كما يعتقدوا في في الأنبياء. بقولنا بالأمس عندما اعتقدوا أيضا القوة القاهرة تكون أيضا بيدي بعض الأولياء ومخلقوا طبقات ومراتب للأولياء وهمية لكن ليعيش الناس في مثل هذه الطبقات. والوهمية اعتقدوا ايضا في الاولياء بأنهم اعتقدوا بان الانسان الوري عندما... عندما يرتقي بسلوكه او قل يتدرب بالسلوك يصل الى مقامات عالية هذه المقامات العالية تكشف له علوم الغيب تكشف له الغيبيات فكل غيب يكشف له ب بالتدريب السلوكي وده طبعا تأثر بالكلام الفلتفة يعني هم تأثرون جدا بالفلسفه وهذا تأثر الفلسفي جعلهم يعتقدون هذا هم يعتقدون بالعقل الفعال وأنه يمكن بالفلسفه يتخيل بعد ذلك بوجود ملك الملك هذا اسمه جبريل وهم يعني كما قلنا بخيالتين يرتقون فهم يعتقدون في الاولياء أنهم في بعض السلوك إذا سلكوا سلوكا معينا وتدربوا عليه وتمرسوه تصل بهم الأمور إلى مراتب علا هذه المراتب والمكانات تكشف لهم علوم الغيب. فيعلمون من ذلك الغيب. من هؤلاء الذين قالوا بذلك أبو القاسم القشيري. أبو القاسم القشيري يرى بأن الولي إذا بلغ إلى مقامات معينة قد يعني يضيء الكون كله له. نورا ثم ذلك لا يخفى عليه شيء من الكون ثم لا يخفى عليه شيء من الكون يعني يرى حتى الذره والنملة حركات النملة قال في الليلة الفعلية أنه, أنه يسمع ديليا نملة سوداء على سخرة سماء في الليلة الظلماء ويرى سوقيها يقولون بمثل هذا في الأولياء انه يرى تحركات النملة والذره فهم يقولون لا يغيب عنه شيء انهم قالوا لا يغيب عنه مسقال زررة بالسماوات ولا ولا في الأرض وهذا في الولي وهذا لا يكون إلا للرب الرب العلي سبحانه وتعالى ولذلك قلنا هذا شرك في أن هذا يقع شركا في الربوبيه في صفات العلم من هؤلاء أيضا عبد الكريم الجيلي عبد الكريم الجيلي يرى ذلك ويرى أن العلوم العلوية أو العوالم العلوية والعوالم السفلية بعدما أن يكشف الله له على الحجاب يصل الإنسان إلى أن يعلم الغيوب ثم قال عن نفسه أن الله هو ارتقى بالسلوك ارتقى بنفسه فكشف الله له الغيوب كشف الله له العلوم العوالم العلوية والسفلية ثم ارتقى فتفتح يعني عرج به ارتقى فالتفتح وأنه خاطب الملائكة ثم بلغ بلغ المنتهى أنه بلغ إلى سذرة المنتهى بلغ على سيدة المنتهى ورأى الملائكة ورأى عجبا في السماء ورأى يوسف عليه السلام ورأى الأنبياء هو يقول بذلك يعني هؤلاء الحمد لله أولى بهم إيش هو هذا أنا الله يبارك فيكم أنتم كذا حفظاً هو ده أولى بهم يقول ده الرجل عرج به انتهى الموضوع عرج به واستفتع بالسماء ونظر إلى أن بلغ المنتهى ناقص يقول عبد الله الجيلي يقول محمد رسول الله عبد الله الجيلي يساوي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وطبعا هذا كما قلنا أكيد في حالات نفسية هؤلاء القومة وفي يعني أكيد في في هوس معين لابد إنه يبقى في معالجة لهذه الأبواب ويسمونها سلوكا فهو يقول إن الولي يصل إلى درجة مرحلة اسمها مرحلة الغوصية الغوصية فينكشف الحجاب فيصير الغيب له إيش شهادة، فإذا صار الغيب شهادة فلا يخفى عليه في السماء شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا ولا في السماء. الحمد لله أن وصلنا هذه، ها؟ دسموا بأي برشام؟ ده, ده صرصير مش البرشام؟ أكيد هذه بدرة صرصير اللي بتفعل ذلك في الرؤوس. لا يمكن الواحد يصل لهذا الباب ويقول انه لا يغفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء الا ان في شيء في في في الداخل في اشياء تعتمل في تعمل في في الرقص هو يقول خلاص يرتقي يرتقي الى نصل الغوصيه بعد نصل الغوصيه هذه انكشف الحجاب اذا انكشف الحجاب لا يغفى عليه شيء في الأرض ولا ولا في السماء نعوذ بالله من الخذلان ولذلك الشعراني نقل عن شيخه علي الخواص نقل عليه كثير من هذا الباب وأن الله فتح له الطريق إلى العالم الألوي والعالم السفلي من هؤلاء أيضا برولية وهي طريقة من طرق الصوفية البرولية في هند معروفة مؤسسة حمد برول هذا أنها, أنها, أنها طريقة من طرق الصوفية التي تعتقد الاعتقدات الشركية, الشركية المحضرة يعتقدون اعتقادات شركية محضة في هذا البال وهم يرون انهم اكمل الناس معرفة للعالم العلوي والعالم السفلي طبعا مؤسسها ليس هم الجميع انه المسألة مقامات ودرجات فينكشف له الحجاب فيعلم ما في السماء ويعلم ما في فانظر كيف قد اشركوا بربهم وقد ادعوا علم الغيب لانفسهم ولا غر ولا عجب اذا, اذا رجل يرى في نفسه انه بلغ الى صدر المنتهى وانه أنه خاطب الملائكه بمحادثه بينهما وأنه لا يخفى عليه شيء في الرد ولا في السماء ان يدعي بعد ذلك الربوبيه او يدعي بعد ذلك الالهيه كما ورد في الكلام على الجيلاني وغيره ويقول ما في الجبه إلا الا الله وكان يقول سبحاني سبحاني هؤلاء يصلون إلى مثل هذا فهذا نوع شرك في الربوبيه من صفه من صفات الله تبارك وتعالى وهي صفه العلم وكما خدنا مازن مع القاعده اصباغه صفه من صفات الخالق للمخلوق يعني انها شرك بالله تبارك وكفر به الرد على هؤلاء وارد عن جيه وقال قال ما في جبه إلا الله الجيلاني ما مش الجيلاني استغفر الله جزاك الله عنا خير الجزاء من هذا الـ الـ الـ الـ اسمه البستامي البستو هو من اسمه أولادي البستامي والحلاج الحلاج هو الذي قال في ذلك قال سبحانه سبحانه أما عبد القادر الجيلاني فهو من أعظم أهل التصوف استقامة، ومن أعظم أهل التصوف سنة، وهو إمامنا وقدوتنا وسوته عبد القادر الجلاني. نحن ننفي الغلو فيه، لكن نقول هو إمامنا وقدوتنا، ونحن نتأسِي به. وهذا التصوف الممدوح الذي يوافق الكتاب والسن أما الغلو، الغلو في أي شيء مذموم. فهنا الغلو، الغلو من من الحلاج وهو يقول سبحاني, سبحاني ما في الجب إلَه. إلا الله بستامه وأيضاً عربي وهو يقول لا يتشعر لا أدري من الرب من ما هو لا أدري من الرب من العبد انتهى ما استحد الجميع عنده فهذه المصيبة الكبرى عشونة فيها أما رد عليهم القاطع في هذا باب العلم والعلم الغيب لا لا يكون إلا العلم الغيب صفة من صفات الله تعالى الخاصة بالله دل في علاه أما النبي صلى الله عليه وسلم سنبين بالأدلة الكثيرة أنه لا يعلم الغيب وإن كانوا هم يقولون أنه يعلم اللوح المحفوظ يعلم لوح المحفوظ ولا يعلم أما أما الفرية العظمى التي عاش دهرا وامدا وشهرا كاملا في هم وغم وكرب عظيم وهو يسأل هذا ويسأل هذا ويسأل هذا ويقول يعلم الغيب حمثا اولا تحسيسا الله وعلا الذي يعلم الغيب ولا أحد يعلم الغيب كما قال الله تعالى في قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وهذا أسلوبه حصر المقصر قل لا يعلم إلا لا إلا نفي واجبات حصر وقصر العلم الغيب في الله الأشخاص. لا يعلم ما في الغيب إلا الله. وقال الله عزوجل في علاه إن الله عالم الغيب السماوات والأرض, والأرض إن الله عليم بذات الصدور. الله عالم غيب السماوات ان الله عليم الصدور. ما العلاقة بينهما؟ ها ها. ممتاز ذكر الغصر العام يعني إيش؟ اكمل بقى ممتاز. وذكر الخاص بعد العام وذكر الخاص بعد العام في القاعدة البصورية انها للتاكيد كانه يقول المستويات ارضين ظاهره الظاهر لا والخفي كل ما ظهر كان جليا او كان خفيا فيعلم الله حتى خلجات النفس في الصدور حتى خرجات النفس قال إن الله عليم بذات الصدور قال الله تعالى ان الله يعلم غيب السماوات والارض والله بصير بما تعملون والله بصير بما تعملون الله غيب السماوات والارض واليه يرجع الامر كله قال الله جل جلاله فقل انما الغيب لله فانتظر اني معكم من المنتظم فقل انما الغيب انما اسلوب حصر وقتل ايضا فقل إنما الغيب لله فانطبعوا إني معكم من المنتظرين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا راقب ولا يابس إلا في كتاب مبين قال الله جل فعلا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا يعني يعلم الله جل فعلا داره وما تدري نفس بأي أرض تموت الله يعلم ذلك ان الله عليم خبير واللطف هنا ان يجمع الله على بين اسمين لهما الكمال الكمال والجلال العظمى اسم العلم واسم ايش الخبير اسم العليم الخبير فالعليم والخبير اذا اجتمع افترق واذا افترق اجتمع العليم الخبير العليم هنا اذا اجتمع مع الخبير يبقى العليم عليم بظاهر الامور والخبير الخبير بواطن الامور واذا افترق قال الع... فان الله على ما في الارض بدان الظاهر أ... والباطن وإذا ذاك الخبير وحده ايضا يعلم الظاهر والباطن اما اذا اجتمع كان العلم العليم يختص بالظواهر وكان الخبير يختص بايش بالبواطن لذلك جمع بينهم قال ان الله عليم وخبير يعني عالم ما ظاهر وما خفي ما كان جاليا وما كان خفيا لا سيما انك يمكن ان تستوعب ذلك بالايمان والاعتقاد في قول في اسماء الله وعلا هو الاول والاخر ها والظاهر والباطن سبحانه الجلاله فهو اقرب من كل شيء من أي شيء وهو قريب في علوه وهو عليم في قربه سبحانه جل في علاه وأما من السنة فكثير قد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء جبريل في الحديث الطويل قال متى الساعة فقال مسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل من المسؤول عنها بأعلم من السائل ثم قال ولذكر قال في خمس لا علمهن إلا الله ثم تلا مسلم قلنا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وأيضا فإن الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل قال متى الساعة قال ما عدت لها لأن الله يعلمه فالله علي السلام يسألونك عن الساعة تقول إيش يسألونك عن الساعة تقول علمها ها؟ يسألونك عن الساعة أين مرته قل قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا ثاقولة في السماء لا تأتيكم إلا باطلت فهي لا يعلمها مالك مقرب ولا نبي مرسل بحال من الاحوال لا يعلمها الا الله جل وعلا لذلك يقول ان سلم ما الغيب خمس لا يعلمها الا الله لا يعلم ما في غد الا الله ولا يعلم متى تعتقد الارحام الا الله ولا يعلم من من ياتي متى ياتي المطر الا الله طال ولا تدب نفسهم باي ارض تموت ولا يعلم ما تقوم الساعه الا تقوم الساعه إلا الله وقرط الله على إن الله يعني يعلم إن الله عنده علم الساعة أو فروات أخرى وما جاء في حديث أيضا الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي صلى وسلم إنما أنا بشر وإن وإنه ياتيني الخص ولعل بعضكم أبلغ من بعض فاحسبوا أنه يعني صدق فأقضي له بذلك وهذه الأدلة تدل بها أولم على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب والأدلة على ذلك كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم بي قالوا له إحنا الآن إحنا إذا احتاجنا في الرد عليهم إذا رددنا عليهم في أن النبي لا يعلم الغيب فمن باب أولى خذ رددنا على إيش هلا أتقدين في الأولياء إهم فإذا كان ان صلى الذي هو أكرم الخلق على الخالق لا يعلم الغيب إذا الأولياء من باب من باب أول النبي صلى الله عليه وسلم نفسه أمر الله أن يقول في الكتاب. قال قل أعلم قل قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وامام السنة. السوء. قل لو كنت أعلم إذا لا يعلم شيء. ولذلك صلى الله عليه وسلم يقول الله رعاه أمر يقول قل أمل لنفسي نفعا ولا ضرا. لا يعلم شيء النبي وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الجارية وهي تغني تقول وفينا نبي يعلمه ما في غادي فنهراها النبي سلم وزجراها ثم قال قولي بما كنت تقولين في مسألة الكلام على, على, على الأشعارة كانوا يرددونها فقال لما قالت وفينا نبي يعلم في غادي زجراها النبي ونهاها النبي صلى الله عليه وسلم والأدلة الواقعية كثيرة جدا على عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم بالغيب منها عندما قال له ورقه بن نوفل قال ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك ماذا قال او مخرجيهم وهو وسلم وتعلم أو او مخرجيهم وايضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة قال ما مسؤول بعلم بها من الساعة ذلاء انه لا يعلم الغيب ايضا من ذلك ابن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم سيهاجر ام لا وما كان يعلم متى سيهاجر واين سيهاجر ما كان يعلم حتى رعى الرؤيا وحتى انه ذهب اله الى بلد غير المدينه فما كان يعلم حتى أذن الله وعلا وامره ان ياتي بأبي, بابي بكر صاحبا فيهاجر معه ايضا في غزوه بدر دلت الدلاله الواضحه الجليه على عدم علم النبي صلى الله عليه وسلم عندما اختار لهم مكانا فقال له الحباب بن منذر قال اوحي هذا أم هو الحرب المكيده قال الحرب المكيده قال هذا ليس المنزل هذا ليس لو كان يعلم غيب العلم أنه ليس ليت بمنزل وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه ابن أم مكتوب فقال صناديد قريش لو أسلم منه من أسلم فالعبيد جميعا يكونون خلفه هو لا يعلم أنهم لن يؤمنوا له ما يعلم ولذلك عتب الله تعالى قال عبد الله ان أن جاء ونعمه وندريك لأن او يتذكى وتنفعه الزكرة وأيضا في الاستغفال المنافقين وقبول العذر عندما قال قال الله رفع الله عفى الله عن كلمة أذنت له, له؟ الشدة واللأواء التي يلقاها المسلم في مكة ثم في المدينة عندما كذبوه واتهموه بالكذب يقول الله جاء الله قد أعلم أنه ريحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون لو كان يعلم الغيب ما كان فيه ما فيه من الهم والغم بهذه الطريقة أيضا لو كان يعلم الغيب ما أنزل حمزة رضي الله عنه في غزة سوعة حتى يبقيه صحيح ولا لا ما يعلم أنه سيقتل حمزة رضي الله عنه وارضاه لو كان يعلم الغيب النبي صلى الله عليه ما خرج من المدينة ما خرج من المدينة وكان يعلم الغيب وما سيحدث في أحد ما خرج من المدينة كما كان قرر قبل ذلك ولبس لما لبس وقالوا تراجعنا قال لا ما كان من عن المسلمة وإيش وأن يخلعه فما كان له أن يفعل ذلك لو كان يعلم الغيب لو كان يعلم الغيب بما بعث الثلاثة الذين قتلوا في غزوة مؤتة وهو وهو على المنبر يصعد ويحكي ما هم فيه ويبكي بكاء عظيما وهو يصف في أبيه هو أمي يصف ما حدث ليه زيد بن حارثة وما حدث لعبد الله بن رواحة لع لع لجعفر بن عبد الله لجعفر بن أبي طالب وما حدث لعبد الله بن رواحة وهو يبكي أن أنبيه ثم قلوا استلم الراية سيف من سيوف الله سلّف الله على أعدائه لو كان يعلم الغيب ما قال لو استقبلت من أمني ما تذبّرت ولا, ولا ولا ما سقط الهدي ولا جعلت ولا, تحللت ولا إيش عمر ما كان المسلم ما ما الغيب وحادثة الافكي شهيدة على ذلك شهادة تامة غير منقوص شهادة تامة غير منقوص وأما إخباره ببعض الغيبيات هذا من المعلِزات هذا من باب أن الله عز وجل الرسول بهذه الرسالة عندما قال الله أكبر تقول كان زين عندما قال السراقة أنا كيف أنتم تلبسوا سواري كسرة عندما قال بين هذا استعاتا وخداع صدقوا فيها الكاذب والكذب في الصادق وأتمنى القائل والخون الأمين ويمتقر ويبذل هذا أن الرسول لا يعلم الغيب حال من الأحوال فمن وصف النبي صلى الله انه يعلم الغيب فقد اشرك بالله فقد جعل الله ندا في هذه الصفه فقد قال الله جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونه كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سال ابن مسعود اي ذنب اكبر قال ان تجعل الله ندا وهو خلقك سبحانه جل وعلا اعود واقول علم السماوات والارض علم الاولين والاخير علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف تكون هو علم لله فقط ليس لاحد سوى الله وهذه من صفات الربوبيه قال الله الذي وعلا والذي خلق السبع سماوات ومن الأرض متلهمنا ترتب الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاطب كل شيء علم ولذلك وصف الله لنا ما يحدث في عروضات يوم القيامة والتخاصم الأخلاه الأخلاه عظيم بعض, بعض إيش عدل إلا المتقي المتقيين إلا المتقيين ولا المتقوون تاني بقى لي من تلامج يعني جبت منين متقوط إلا المتقيين فهنا نرى أن الرجل على يعلم كل شيء ما كان وما يكون, وما يكون لو كان كيف سيكون قال, قال ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا لتمن ردوا ولن نكذب بيئات ربنا ولكننا من منين بل لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا ولن يردوا لأن الله كلمة قالها لن يرد أحد الدنيا قال ولو ردوا لعادوا لمنوع عنه وإنهم لكاذبوا إذن هذه كما قلنا من مظاهر الشرك في ربوبية الله جل في علاه نسأل الله أن يعلم الناس هذه المسائل المهمة جدا التي انطمست عند كثير من الناس يعني حتى أن ترى بعض الطوائف الذين يحاربون من أجل التوحيد فقط يجلون توحيد ربوبية فقط فقط وإلا فنحن سنركز على الأمر القادم في الكلام على توحيد الأسماء والصفات. سعود إنه هنا أصلا حتى قال إن هي فاطمة كتتفعل ذلك للحسن. هو قال لهم ذلك لان العين كانت ايش شديده عليه فقال قبحوا المنظر ما الجمال فانا اعلم يعني وهذا واقع يعني أحد أحدهم دخل في عينه جعل الرجل ما يقرب من راتها مع العلاج الله المستعان العلاج هو يدعو الله لا يلقي نفسه والله العظيم وعوذ بالله يعني ما يعني امراه رات امراه هذا الجمال المره انتهى موضوعها تمشي في الشارع بتتصرف يعني والله العظيم هذا امر واقع واقع اعوذ بالله ولذلك لا بد ان تستحضر قول صلى الله عليه وسلم ان العين حق تدخل الجمل القدر والرجل القبر يقول لو كان شيء يسبق القدر لكان ايه العين اما سيدنا النون اللي فعل عثمان مع فان او او فاطمه فعلت مع الحسن من اجل در العين الفتاكه القتاله لانه كل ما راى الجميل هو لابد ان يكبر جعل المخرج من ذلك انك لو خفت منه وتعلم انه من الحساد يعني وأنه حتى ممكن ما يكونش ممكن ما حاسد ممكن يكون ايه عائن الفرق بينهم ان الحاسد قاصد لذلك اما العائن ما شاء الله هو جبل يخش ينهي المساله جبل ما لهوش أي حاجة حاجه طبعا الخوف منه عظيم هذا الرجل ما نظر الى شيء الا وسقط ما نظر الى شيء الا واسده وهو ما يكون ما يكون يريد لكن هو نفوس هذه نفوس وهذا طبعاً تكلمت على أن الإنسان الذي يكون كذلك هو لا ينظر إلى السماء مشكلته ضاي ينظر إليه إلى الأرض من نظر إلى السماء كانت رحبة رحبة لكن نقول أعظم أعظم علاج للحسد هو حسن الظن بالله النظر إلى رحابة السماء لا يحسد أحداً إلى نظر السماء وإذا نظر إلى المال فلا يحسد أحد الغيب تحقق هو أنه يرتقي عنك كمنزلة فيه في الجنة. الله نعم نعم. يعني حضرتك كده لما لو حد شافك والوسامة اللي عليك فيها وخايف من الحسد خليه يلبسوك بيشا عشان بقى ايه ما انت او ان انت تخطب فيسمعه جهورية صوتك كده فلابد ان انت تسمي على نفسك لان ممكن ايه يدخل رجل يقول ما شاء الله كل هذا الطول وكل هذا الصوت و... ربنا يسطر عليك ابني ما شاء الله ولا قاتل تبارك الله فانت ان خفت من ذلك فلا بد فلابد تفعلها هو هذا من باب الوقاية يعني من باب أله قاد ولذلك العلماء يقولون إذا يفعل ذلك أو أنه يأخذ بالسنة إذا رأ الحاسد يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر أمامهم يعني بس لما عليه صوته طبعا عشان ما بش فيها مفسدة أعظم لكن يكبر فيها نعم ده هو بق الحاسب يقول كإحنا نعلم الحاسب هو يأخذ ذلك لا اللي بيظن فيه هو عاقل يعني يقول له لو دخلت في ما شاء الله لا قوه الا بالله ان دخل عليك وانت ايه المحسود ما انت هتقول تبارك الله الله اكبر الله اكبر, الله أكبر تكبر بس ما تكبرش في عينه بقى ما يقول لك انت ايه شوف شيطان ونفاسه ده ما يعرفش بيها ان الله اللي فعلا لكن تكبر دون ان يسمع وتقرا المعوذات في سرك وممكن تستدير وممكن ترمي نفسك بالشباك لان هو ممكن الله يكتب لك النجاة لو رميت نفسك من الشباك جرب ان انت تنجو منه هو يعني ايه المساله اللهم احفظنا والله, والله يا شيخ اتراها عينا وبعدين خلاص رأىها نفس السلام عينا الرجل نظر بياض الجلد قال ما هذا والله ما رايت هذا جلد ولو على مخباه يعني فيش امرأة كده الرجل ايش تلبط نفس يقول تلبط وقع ما قام نفس يقول على نقتل احدكم اخاه اللهم المستعان ربنا يعني وهذا في مين عدلهم لهم فوق سبعة موات ما بقى فينا احنا ايه يحدث ونحن ملئنا من المعاصي والسيئات اللهم اغفر لنا يا رب العالمين أقول قولي هذا أستغفر الله عليكم ورزاكم الله خير الجزال